بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ أفما نحن بِمَيِّتِينَ إِلَّا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إِنَّ هذا له الفوز العظيم إن هذا له الفوز لمثل هذا فليعمل العاملون يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ يا بني يا بني ادم ان ما يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي, يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك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 قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وَيَا أَدَمُ سَقُنْ أَتَّ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شَيَّتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سُوءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلَّا أنتكونا ملكين، إلا أن تكونا ملكين، أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور.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 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبقوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بنين إِذْ آتَيْنَا آدَمَ قِصَّةَ نُوحٍ وَإِذْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ دِينُ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ فَمَنَّ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 لا يؤمنون، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبانا، والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أَمَرَ رَبِّي بالقسط وَأَقِيمُوا جهكم عند كل مسجد ودعوهم مخلصين له الدين كما بَدَأَكُمْ تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلاله إنه اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله من دون الله سبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذ زينتكم عندكم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 يا بني يا بني ادم انما يا ياتي أنكم يا بني آدم إما يأتينك رسل منكم يقصون عليكم آياته فمن اتقى وأصلح فلا خوف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 قال ادخلوا في امم من قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار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 من فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها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 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ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 ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيمام and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 أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا, علينا أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغروتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون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 يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل رَبِّنَا قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعون لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومؤواهم جهنم, جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس خَيْرٌ أم من أسس بنيانه على شفاجر في انهار فانهار به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 ما من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا،, ثم تاب عليهم ليتوبوا. إن الله هو التواب الرحيم.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 وما كان المؤمنون لينفروا كافة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 وعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين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 صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم عنتم عليه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فَإِن تَوَلَّ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ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 D.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 ولمّا جاء امرنا نجينا ود والذين آمنوا معه برحمه منا برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام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 وطهر بيتي للقائفين والقائمين والركع السجود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 في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير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 وَنَفَا لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ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 ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا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 فيكن فيها خير فاذكر اسم الله عليها صوافا فاذا وجبت جنوبها فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر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 الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله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 فك من قرية أهلكناها وهي ظالمة؟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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ويستعجلونك بالعذاب ولي وإن يوم عود ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة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 فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين اولئك أولئك أصحاب الجحيم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 فيؤمنوا به فتخبت لَهُ قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون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 إذا متنا وكلنا تراب وعظام إن لَمَّا بُعُوثُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا, إن هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِيَّ قُل لِمَنِ الْأَرْضُ ومن فِيهَا إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السَّبْعِ السبع الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ بيده كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ يجار وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كنتم تعلمون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 يَصِفُونَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُرْ عَبّ إِنَّمَا تُرِيَنِي مَا يُعَدُّونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الضَّالِّينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ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 رزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم،, فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ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 إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم لهم عذاب أليم في الدنيا والاخره والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 الغرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفوا واليصفحوا واليعفوا واليصفحوا ألا تحبون أي يغفر الله لكم ألا تحبون أي يغفر الله لكم والله رفيع الرحيم ان الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والاخره لعنو في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم وارجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون, ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نادى ربك موسى ألئت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون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 قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل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 فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنَعْبُدَ تَبْنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ موقنين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 قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين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 فلما جاء السَّحَرَةُ قالوا لفرعون اين لنا لَأَجْرًا قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اين لَنَا لَأَجْرًا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وَإِنَّكُمْ اذا لمن المقربين قال لهم موسى القوا ما أنتم ملقون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 قالوا لا ضير إنا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين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 ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ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 رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إِنَّهُ كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع عمال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم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 فما لنا من شافعين ولا صديق حمين؟ فلو أن لنا كرمت فنكون من المؤمنين. فلو أن لنا كرمت فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم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 هم ينظرون وقالوا يَا ياويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا وأزواجههم كانوا يعبدون. وما كانوا يعبدون من دون الله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 فحط علينا قول ربنا إن لذائقون فأغويناكم إن كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذالك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا لا لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا ل الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدف المرسلين انكم لذائق العذاب الأليم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 بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون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 أفما نحن بمجتين؟ أفما نحن بمجتنا إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ إن هذا له الفوز العظيم. إن هذا له الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل الْعَامِلُونَ لِمِثْلِ خير فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ للظالمين إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشياطين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ضلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حمين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 نَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تُنْطِقُونَ فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ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 فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني إني أرى في المنام أنني أذبحك. فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أيّ يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين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 واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون انا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين هذه من إلى الله